الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياء. اوهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات والذين كفروا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 وهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات والذين كفروا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 ك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء ك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء ك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء كأصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء كأصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور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 ك أصحاب النارهم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من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 الاصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي ها ج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك الم تر الى الذي ها إبراهيم في ربه رَبِّهِ آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حجَّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟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 أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين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 112. والله لا يهدي القوم الظالمين 113. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 جاء <تج> ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك ان اتاه الله قَالَ اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي وأميت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 جاء ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أَنْ آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الم تر الى الذي ها ج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك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 جاء إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأموت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 والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حجَّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 جاء ابراهيم في ربه أَنْ اتاه الله الملك ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كثر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك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 أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله هذه الله بعد موتها.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 أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أننا يحيي هذه يحيي هذه الله بعد موتها. أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أننا يحيي يحيي هذه الله بعد موتها أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أننا يحيي هذه الله بعد موتها. الله بعد موتها.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 فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم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 فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أَوْ بعض يوم فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم فأماته الله 124. عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما professed بعض يوم. فأماته الله professed عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما Then بعض يوم.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 قال بل بث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه. قال بل قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل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 قال بل بثمئة عام عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. قال بل قال بل لبث مئه عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 وانظر إِلَ حمارك ولنجعلك جَعَلَكَ للناس وانظر وَظر إلَى ولنجعلك وَلِنَ للناس آيَتَ النَّاس وَضُر إلَى حِمارِكَ وَلِنَ وانظر إلَى حمارك ولنجعلك جَعَكَ للناس وانظر وَظُر إلَى ولنجعلك وَلِنَ للناس آيَتَل النَّاس وَظُر إلَى حِمَارِكَ وَلِنَ وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس إلَى الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر إلَى حمارك ولنجعلك جَعلكَ للناس وانظر وَظُر إلَى ولنجعلك وَلِنَ للناس آيَتَ النَّاس وَظُر إلَى حِمَاركَ وَلِنَ وانظر إلَى حمارك ولنجعلك جَعَلَكَ للناس وانظر وَضُر إلَى ولنجعلك وَلِنَ للناس آيَتَ النَّ وَضُر إلَى حِمَارِكَ وَلِنَ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلَى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلَى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلَى العظام كيف ننشزها ثم نَكْسُهَا لحما وانظر إلَى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 نَكْسُهَا وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما 125. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أن اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأُضْرِ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأُضْرِ إلَى الْعِضَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا نَكْسُهَا لَحْمًا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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأُضْرِ إلَى حِمارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأُضْرِ إلَى الْعِضَاضِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأُضْرِ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأُضْرِ إلَى الْعِضَامِ كَيْفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأُضْرِ إلَى حِمارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأُضْرِ إلَى الْعِضَامِ كَيْفَ نُشِزُهَا نَكْسُهَا لَحْمًا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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ كَاللَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ كَالَذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَتِهِ وَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحِيهَا ذِي اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا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 قال بل بثمئة عام فوَضِر إلَى طعامك وشرابك لم يتسنه ووَضِر إلَى حمارك ولنَجَعَ لَكَ آيةَ للناس ووَضِر إلَى العظام كيف نُشِزُها ثُمَّ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 قال بل بثمئة عام فوَضِر إِلَى طُعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَوَضِر إِلَى حِمارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَوَضِر إِلَى الْعِظامِ كَيفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا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 قَالَ بل بث مئة عام فوَضِر إِلَى طُعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَوَضِر إِلَى حِمارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَوَضِر إِلَى الْعِظامِ كَيفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ لَحْمًا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَى اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِي أَهْمَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النور نور إلى الظلمات، هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون، ألم تر إلى الذي حجّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟